وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معذل يا بني وكم معنا وكان في معذل يا بني وكم معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يا اصموني من الماء قال لا عاصما اليوم من امر الله الا مرحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارغب بالماء وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ عْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ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 اَعُوذُ بِكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وترحمني. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ قِيلَ يَا نُوحُ ارْفُضْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ 118. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم 119. تلك من 114. إذا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 115. وإلى عاد أخاهم هودا 112. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون 113. عَلَيْهِ قوم لا أسألكم إِلَّا أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. 124. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ثم توبوا إليه يرسل السماء 117. ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين 118. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركين الِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اتَّبَعَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ 117. بريء مما تشركون 118. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 119. إني توكلت على الله ربي وربكم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 112. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم 113. ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا 114. إن ربي على كل شيء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 وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُضْمِرَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَتُهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم